بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا الصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهت فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 أولئك في ظلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها، ثانية تقشع الر من جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب عن الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 وبداء لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبداء لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبداء لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا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 حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وَقَالَ لهم خزنتها سلام عَلَيْكُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين